قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه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 ولا يشرك في حكمه احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لك كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا